بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس ثم بين المطففين منهم فقال الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واراد اذا اكتالوا من الناس اي اخذوا منهم ومن وعلى يتعاقبان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي كالوا لهم أو وزنوا لهم أي للناس وقوله يخسرون أي ينقصون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين أي لأمره ولجزائه ولحسابه قوله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا ردع اي ليس الامر على ما هم عليه فليرتدعوا وتمام الكلام ها هنا وقال الحسن كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه اعمالهم لفي سجين قال عبد الله بن عمرو سجين هي الارض السابعه السفلى فيها ارواح الكفار وقال عطاء الخراساني هي الارض السفلى وفيها ابليس وذريته وقال وهب هي آخر سلطان إبليس وقال عكرمة لفي سجين أي لفي خسار وضلال وقال الأخفش هو فعيل من السجن كما يقال فسيق وشريب معناه لفي حبس وضيق شديد وما أدراك ما سجين قال الزجاج أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك كتاب مرقوم ليس هذا تفسير السجين بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار أي هو كتاب الفجار مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه وأصل الرين الغلبة يقال رانت الخمر على عقله تارين رينا وريونا إذا غلبت عليه حتى سكر ومعنى الآية غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب قال ابن عباس ران على قلوبهم طبع عليها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن عباس كلا يريد لا يصدقون ثم استأنف فقال انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال بعضهم عن كرامته ورحمته ممنوعون وقال قتاده هو الا ينظر اليهم ولا يزكيهم وقال اكثر المفسرين عن رؤيته ثم اخبر ان الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار فقال ثم انهم لصال الجحيم لداخل النار ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال أي تقول لهم الخزنة هذا أي هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا قال مقاتل لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه ثم بين محل كتاب الأبرار فقال إن كتاب الأبرار لفي عليين عليين في السماء السابعة تحت العرش وقال ابن عباس هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه وقال كعب وقتاده هو قائمة العرش اليمنى وقال عطاء عن ابن عباس هو الجنة وقال الضحاك سدرة المنتهى وقال بعض أهل المعاني علو بعد علو وشرف بعد شرف ولذلك جمعت بالياء والنون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ليس هذا بتفسير عليين بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين أي مكتوب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار يشهده المقربون يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظر ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة وقال مقاتل ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق خمر صافية طيبة مختوم ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار وقال مجاهد مختوم أي مطين ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه أي طينه مسك كأنه ذهب إلى هذا المعنى قال ابن زيد ختامه عند الله مسك وختام خمر الدنيا طين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل ومزاجه من تسنيم شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم وأصل كلمة السنام من العلو يقال للشيء المرتفع سنام ومنه سنام البعير عينا يشرب بها المقربون عينا نصب على الحال يشرب بها أي منها وقيل يشرب بها المقربون صرفا قوله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا أشركوا يعني كفار قريش كانوا من الذين آمنوا من فقراء المؤمنين يضحكون وبهم يستهزئون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يعني إذا مر المؤمنون بالكفار يتغامزون والغمز الإشارة بالجفن والحاجب اي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا يعني الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاء وإذا رأوهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لضالون يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يرون أنهم على شيء وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا يعني المشركين عليهم يعني على المؤمنين حافظين أعمالهم أي لم يوكلوا بحفظ أعمالهم فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ يَعْنِي فِي الْآخِرَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ إذا طلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكوا على الأرائك ينظرون على الأرائك من الدر والياقوت ينظرون إليهم في النار قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين ومعنى الاستفهامها هنا التقرير وثوب وأثيب وأثاب بمعنى واحد